ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله ويهدي إلى عذاب السعيد يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعد فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم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 وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهير فالك بأن الله هو الحق وأنه يؤيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 وكذلك أنزلنا آيات في جنات وأن الله يهدي من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 ألم تر أن الله يسلّد لهما في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والتبال والشجر والجبال والشجر والدواب وكفيهم من الناس؟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 الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.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 إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباتهم فيها حريب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 وَاَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلاَ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَامَ رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تَأْكُلُونَ مِنْهَا وَأُطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثم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 ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محدها إلى البيت العتيق ولكل أمة دعنا ما سكن اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأجناب فإلهكم إله واعظ فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ما رزقناهم ينفقون والقدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير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 ان الله اللَّهَ لُعُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُم كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ لَامَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفو اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وَإِنَّ الله لا نصر له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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبهاء وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصر الله من ينصره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 فكيف كان نكيل فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 مُعَادِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الدَّهْرِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِمٌ حَلِيبٌ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ تُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَانَصِرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا فُوَّرَ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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ إِكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنُهُمْ نَاسِكُوا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 ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعمدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم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 قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ أَنَّا وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ان الذين تدعون من دون الله لين يقلق ذباب ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب